بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم, تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب الجبهة الجبهة في المنامجه الرجل في الناس ونفاب أمره فإراء بها عيبا من كسر أو غيره فإنه مقصال في هلبته وسلطانه ونفاب أمره ومن رأى جبهة غيره ضيقه عضيقة مما كانت ساءت اخلاق الغير بعد حسنها وين رأىها اوسعا مما كانت صار احمق بعد العقل وجاهلا بعد العلم وربما دلت الجبهه على البخل والكرم فسوادها دليل البخل ونورها وحسنها دليل الكرم والانفاق والمؤساة جفن الجفن اذا كان في المنام بريئا من الالان فان ذلك محمود لجميع الناس وخصوصا للنساء وإن كانت الجفون قليلة اللحن وكان فيها قروح فإنه يدل على غم وحزن والجفون دالة على ما يتوقع به الإنسان من سلاح وربما دلت الأجفان على الإخوة والأخوات والأزواج والأولاد ومصراعي الباب والصندوق والخزانة وأمناء السب وارباب الودائع وشبهت الاجفان بالسحب والدموع بالأمطار وتدل الجفون المراد على العشق للرأي والهيام. وإن دلت العين على المال كانت الأجفان زكاته وحصنا جناح هو في المنام ابن فمن في المنام أن له جناحين ورد له ابنان والجناح ريش وريش مال في التأويل وربما دل ريش على الجاه لأنه يقال فلان طار بجناح غيره وربما دل ريش على البيت من الزرع ومن أن له جناح يطير به فانه سفر في سلطان بقدر ما استقل من العرض وان لم يطر به فانه خير يصيبه والجناحان مال وولدان فمن كسر جناحه مرض ولده ومن قلع جناحه مات ولده والجناح مال وسفر وربما كان الجناح ذرخا يصيب من صار له فان كان الجناح يثقله ولا يقدر ان يطير به فذلك اسم وعقوبه جلاجل الجلاجر في المنام خصومة وكلام وجدان يشتهر فيها من أصابه جراب الجراب في المنام كاتم السر وقيل الجراب خازن الأموال وحافظ الأشياء والجراب تدل رؤيته على السفر والولد يحمله الإنسان على كتفه جرس الجرس هو رجل من قبل السلطان والجرس صاحب خير إذا كان في أعناق البهائم وربما دل على السفر وربما دل على الرزق والحرب والصلاة وربما دل سماع الأجرس في المنام على خدم الأرزاق والخيرات جلاد الجلاد في المنام رجل شتام وقيل هو رجل شاب كثير الشت من الغير والجلاد تدل رؤيته على الهموم والأنكاد والأمراض وما يجب المغرم والحدود مرى في المنام انه قد جرح في بدني فان ذلك مال يصير اليه فان جرح في يده اليمنى فانه مال يستفيده في قرابة له من بجال او في اليسرى فمن قرابة له من النساء فان جرح في رجله اليسرى فماله من الحرث والزرع فان جرح في عقبه فهو مال يصير اليه من ولده فإن كان به جرح وسال من هدم فإن عليه دين وينفق نفقه فيها مشقة ومن رأى أن جسده أو جوفه جراحة طرية يخرج من الدم فإنها مضرة لصاحبها في مال وكلام من إنسان يقع فيه ويصيب على ذلك اجرا فإن صارته في رأسه وكان له مال فليحتفظ به ويرى أنه جرح ولم يزل من هدم فإنه قد أشرف على فضل يصير إليه ومن جرح وسال من هدم فانه يصير اليه مال يتبين وأثره عليه جوع الجوع في المنام دال على لباس الحداد والخوف والكفر والتقتير والجوع ذهاب مال وحرص في طلب المعيشه والحرفه والدنيا بقدر الجوع ورزقه من الدنيا وقيل من راى انه جائع اصاب خيرا ويكون حريصا وقال بعضهم الجوع خير من الشبع والعطش خير من الري ومرى أنه جاء جوعا طويلا ينال نعمة بعد الفاقة ويصيب الجائع مالا بقدر ما بلغ منه الجوع ويدل الجوع على صحبة من لا خير فيه وعلى الهزال، وللزاهد على الصوم ويدل على الغلاء في السعر والقلة والفقر وربما دل الجوع على الورع والذكر والشكر ومرى أنه جائع في الشتاء وصابت مخمصه الجود الجود في المنام الهجل ساكي يدل على الارفان والردوة الى احسن الاخلاق والشيم والهداية بعض الضلال والجواد هو الكريم والجواد هو الفرس جور مرى في المنام ان قوما يدور بعضهم على بعض فانه يتسلط عليهم سلطان جائر عن قريب وخير ان الجوار في التأويل هداية كما ان تأويل الهداية جور جحود من رأى في المنام أنه جحد حقا فإنه يكفر فإن رأى أنه جحد باطلا فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والجحود للفضل دليل على الظلم والجحود للربوبية دليل الكفر جهل الجهل في المنام يدل على السفه، فمن أنه جاهلة سفها والجهل في المنام بكلام خطأ أو فعل رضي عمل أو شرك أو قنوط من رحمة الله تعالى دليل على الرفض أو السب أو الصلاة محدثا بغير طهارة جر الجر في المنام لما يستطاع نقله دليل على تهويل الأمور الصعاب وانقيادها إليه إما بهمته وإما بخصن سياسته وتلطفه فإن كان المجرور مما يدل على الشر كان عاقبة أمره إلى شر جس الجس في المنام تجسس وتسمع وانصاط لما لا ينبغي له أن يطلع عليه جاسوس الجاسوس في المنام يدل على المؤثر لأعمال الشر على أعمال الخير جهد هو في المنام للمريض موت والجهد والكد على العيال أو الجهاد جبر وهو المجابرة للفقراء في المنام بالإيثار أو رفع المكانة يدل على العلو والرفعة والخضوع لذوي الأقدار والجاه جبروت وفي المنام إذا علم الإنسان من نفسه ذلك أو اتصف به أو شاهده في غيره دليل على ميل النفس إلى ما يجب النار في كفر أو ما يشبهه جد من جد في المنام في طلب شيء جليل ربما بلغ مراده منه فإنه من قولهم من جد وجد جفاف أما جفاف البدن من الرطوبات أو الورق الرطب يصير جابسا جافا فإنه يدل على الفقر وضمك العيش وعدم الراحة جمر النار جمر النار في المنام رزق عاجل ومطلوب متهيئ فإن انتفع به الإنسان في المنام فهو رزق بغير تعب وربما دل على المعدود من دنانير أو مصوغ أو حديد أو معيشة يحتاج فيها إليه وربما دلت رؤية الجمر على طلب العلم والسؤال عنه جمع الجمع في المنام الأشياء المتناسبة كاللؤلؤ مع الذهب أو العنبر مع الذهب أو الجوهر مع الدر فإنه يدل على نفع الناس بعلمه أو سنته او رايه جعد الشعر جعد الشعر في المنام دليل لمن ليس له شعر على ظهور العمل بالسنه فان صار له في المنام شعر جعد دل على التعويض بالمال او من الازواج او الملابس وتجعيد الثياب دليل على الثبات في الامور وتجعيدها قبل لبسها دليل على الجمال والزينه جبن جبن الرجل في المنام اي عدم شجاعته دليل على تعطفه في كسبه اوقوفه أو عند الاوامر والنواهي في خصومته وحربه الجبن المتخذ من اللبن هو في المنام دليل على عقد مكاحل الاعزاب والولد للحامل والمال للرابح والعمر الطويل وعوية الجبن للمحارب والمخاسم قمر الله وجبن عن الملاقاة وقيل إن الجبن اليابس سفر وقيل إن الجبن الواحدة بدرة من المال ومرأة كان له يأكل الخبز مع الجبن فإن معاشه تقتير وقيل من أكل الجبن مع الخبز والجوز أصابته علة فجأة والجبن مال بلا تعب ربما كان الجبن دالا على الذلة والمسكنة واليابس منه رزق في سفر والطري رزق في الحضر جنون الجنون في المنام غنى وعز إذا كان من غير عارض وهو يدل على إقبال الدنيا والأفراح والمسرات لمن يرجو الصلة به فإن تقبط في المنام من مسي شيء كان دليلا على أكل الربا وقيل الجنون يدل على دخوله الجنة والجنون مال يصيب صاحبه بقدر الجنون منه إلا أنه يعمل في إنفاقه بقدر ما لا ينبغي من السراف فيه مع قرين سوء وقيل هو كسوة من ميراث وقيل سلطان لمن كان من أهله والجنون الصبي غنى ابيه والجنون المرأة خص بالسنة والجنون يدل على العشق والجنون يدل على الضرب المؤلم كما يدل الجنون ايضا على الاعمال الصالحة جذام مرى في المنام انه مجذوم فانه يحبط عمله بجراءته على الله ويرمى بأمر قبيح وهو منه بريد فان زاد في جسده فهو مال كثير باق وقيل إنه كسوة من ميراث فمن رأى أنه في صلاته وهو مجذوم فإنه ينسى القرآن والجذام يدل على مال حرام وربما دل على حريق لأنه دم احترقت سوداءه والجذام غنى الجذري الجذري في المنام ديون ومطالبات وقيل الجذري يدل على مال وزيادة في المال فمن رأى أنه جذر فهو زيادة في ماله ومراء ان ولده جذر ففضل يصير الى ولده وكذلك القروح في الجسد زيادة في المال الجرب هو في المنام طاعون فمراء ان به جربا وهو يحكه وليس فيه ماء ولا صديد فانه في هم وتعب من قبل قرابته ونسله فان كان الجرب في بدنه فان الاذى في اخوانه ومعيشته جناية جنايه الإنسان في المنام على غيره داله على الوقوع في المحظور ربما دلت على بلوغ القصد وإدراك السؤل ومن جنا في المنام على صيد وهو محرم غرم مثله في اليقامة جباية جباية الأموال في المنام ذلة على الإكراه على الزكاة أو العشر أو على شيء من الحوادث فإن كان هو الجاني ربما دل ذلك على رفع قدره أو على سبب يستأذن فيه من الخاص والعام جنابة الجنابة في المنام من المجانبة فمن رأى كأنه ذنب فإنه يسعى في حاجة بغير وضوء ومن رأى أنه يصلي وهو جنب فإنه يسافر في طاعة وقيل هو فاسد الدين وقيل الجنابة اختلاط أمر على من رأها ومن رأى أنه ذنب ولا يصيب ماء لغسله فإنه يعصر عليه ما يطلب في أمر الدنيا والآخرة جعالة هي في المنام دالة على التعرض للهموم والانكاد والطمع فيما في يد غيره فإن جمع ضال في المنام أو فعل ما يجب الجعل دل على الوفاء بالعهد وحفظ المودة واكتساب الأدور جرم الجرم في المنام دال على الكفر واتباع الضلالة جسارة هي في المنام دلاله على الاصرار والعزم وربما دلت على ما يتقرب به العبد الى الله تعالى او الى الناس بدفع الاذى او ملاقات الاعداء وكذلك الشجاعه جمال جمال الانسان في المنام في لبسه او هيكله او مركوبه دليل على سوء حال عدوه جرئه الجراءة في المنام مسارعة إلى الخير او الشر وربما دل ذلك على قصور الهمه والقعود عن الحركات ذب الذب هو البئر الذي لم يطوى ويدل في المنام على الهم والنكب والسجن ومن كان في شيء من ذلك زال عنه همه وغمه واتصل بالاكابر ونال عزا ورفعه وإن كان الرائي من أهل لين انتفع الناس بعلمه وربما وردت عليه رسل الأكابر بما يفرحه وربما حصل بينه وبين أهله نكد وحسد ويغدرون به ثم ينتصر عليهم وربما اتهم الرأي بتهمه ويكون منها بريئا وربما دل على تفريج الهم وقضاء الحوائد ويدل الجب على السفر ويدل على ما يدل عليه البئر وربما دل الجب على الجب والختان جامع البلد الجامع في المنام دال على الملك والسلطان لقيامه بأمور الدين ومنار الإسلام والحاكم الفاصل بين الحلال والحرام، والسوق الذي يقصد الناس فيه الربح ويخرج منه كل إنسان بربح على قدر عمله ويدل على كل من تجب طاعته من والد وأستاذ ومرب وعالم ويدل على العدل لمن دخله في المنام مظلومة ويدل على القرآن والبحر لكثرة الوارد منه وعلى المقبرة التي هي محل الخشوع والغسل والطيب والصمت والتوجه الى القبلة ويدل على الاحصان وعلى ما يستعان به على الاعداء الجسر الجسر في المنام السنن المستقيم وربما دل على العلم والهدى والصوم والصلاه وكل ما ينجو به الانسان من عذاب الاخره وتعب الدنيا وربما دل على العابد الحامل للأذى أو على من تقضى الحوائج على يديه ويدل على المال والزوجة والولد والوالدة وكل جسر على حسبه من قوة البناء وضعفه جحر الفأرة وغيرها يدل في المنام على اتباع البدع والتمسك بآثار أرباب البدع والضلالات والجحر هو الغم فمن رأى جحر خرج منه حيوان فهو غم يخرج منه كلام بمنزلة ذلك الحيوان وتأويله دنينة البيت الدنينة في المنام داله على صون النساء وعفة الرجال ونفي الشبهات عن المال والولد وربما دل ذلك على الشك ومنع الطلب لما يحتاج إليه منعيم أو عون وربما دل ذلك على أعمال السر التي لا يطلع عليها كل أحد كالصوم وقيام الليل وربما دل على الزهد والوراء والتسبيح والتقديس لله تعالى وربما دل على نكاح الأقارب دون الأجانب وربما دلت في الجنينة في الدار على جنور من في الدار أو على غرامة وكلفة جوهري رؤيته في المنام تدل على صاحب نسك وعباده وتدل أيضا على النخاس دلال الجواري يدل على العالم الذي يقتده به في الأمور المشكلة ويدل على رجل ذي دين وعلم ورجل ذي ومال كثير الجزار الجزار في المنام رجل مدلك الرجال إذا كان دنس الثياب وكان بيده سكين وإن كان مظيف الثوب فإنه طول عمره في الدنيا والجزار إذا حسنت حالة في المنام دل على حسن عاقبته أو بطلان معيشته وإن كان في الصفة النقصة دل ذلك على تحريم ذبيحته والجزار إذا كان ردلا فهو ملك الموت ولا يكاد يرى في موضع إلا كان له أثر عاجل الجمال هو في المنام والي الأمور وقائد الجنود وتدل رؤيته على الأسعار وموت المرضى وربما دل على الملاح الجادي تدل رؤيته في المنام على قضاء الدين أو الشطي أو الرسول أو النقر لكلام ومؤدي الأمانات الجاموس الجاموس في المنام رئيس مبتدى قوي مهيب شجاع جلد لا يخاف أحد محتمل أذى الناس فوق طاقته وربما دل على الكبد والسعي والضيق مع ما فيه من الخير والبرد والنفع وربما دلت رؤيته على الإساءة فإن استعمل في حرف أو دوران دل على الفاقة والاحتياج ومن أنه ملك جماعة من الجواميس فانه يلي رجالا كبارا بخامة ومرأ انه ركب جاموسا او زاولا او دخل منزله او فعل به فعلا فهو بمنزلة الثور في ذلك كله واناث الجواميس بمنزلة البقر في احوالها كلها الجدي هو في المنام ولد مرى جديا مذبوحا فهو موت ولده ومرى انه اصاب جديا فانه يصيب ولدا فان كان ذبحه لأكله فانه يصيب مالا بسبب ولد او يصيب مالا قليلا وان ذبحه لغير اللحم فانه يموت له ولد او لبعض اهله ومراء انه يذبح جديا او خروفا او يركب احدهما فانه يعبث بالصبيان ومراء انه يأكل لحم جدي اصاب مالا قليلا من صبي الجرز وهو الفأر الكبير مراء في المنام انه اخذ جرزا او دخل عليه جرز انتقل من بلاده فإن كان له عقار باعة ومرأ الجرد في بيته أو بيت غيره فليحفظ ذلك المنزل من اللصوص أو فليحذر ممن معه فإنه يتناول من متاعه ومرأ أنه يأكل لحم جرد ارتاب إنسانا فاسقا والجرد يدل على لص النقاب والجرد تدل رؤيته على الفسق والأذى والاجتماع والأزواج والأولاد فإن فر منه غريب أم ومن أكل لحمه في المنام لا رزقا من حرام، الجراد هو في المنام عذاب وجلد الله تعالى، لأنه من آيات موسى عليه السلام. ومرأى أن الجراد وقع في موضع أوطار طار في السماء وكان منه أذا، فإنه جلد سوء ينزل هناك أو مطر. وقيل إن الجراد جرد الأرض. فرأى أنه وقع منه شيء فهو عذاب الله تعالى وراه في موضع يأكل أو يؤخذ منه شيء فإنه رزق يرزقه صاحبه واذا صب في إناء أو قدر فإنه مال وكل موضع يظهر فيه الجراد ولا يضر فإنه كشف هم وإقبال سرور وقيل الجراد فتنة أو عدو والجراد يدل في القرى والمزارع على شدة وبطالة وهلاك لأنه يقع على النبات فيفسده أما في سائل الناس فإنه يدل على موافقة الأشرار لهم وكذا موافقة نساء سوء ومن أنه أخذ الجراد فجعله في جرى فإنه يصيب مالا فيسوقه إلى امرأة والجراد عسكر وعامته غوغائه بعضهم في بعض وربما دلت رؤيته على الأمطار إذا كانت تسقط على السطوح أو في الدور الجعل هو في المنام عدو صاحب مال حرام وكله رجل ثقيل حقود بغيض صاحب سفر ينقل الاموال من بلد إلى بلد الجمل الجمل في المنام حزن فقرأ أنه ركب جملا بختية وهو له مطيع فانه يقضى له حاجه من رجل أعجمي فإن كان عربيا فإنه يرزق الحج فإن نزل عنه من الطريق فانه يمرض ويعصر عليه ثم يبرأ ويتيسر عليه أمره فإن رأى جملا يصول عليه أصابه حضم أو مرض أو خصومة مع رجل سفيه فإن رأى أنه استصعب عليه ناله غم من عدو قوي بقدر ذلك فإن أخذ بخفامه وقاده في طريق معروف فإنه يرشد رجلا من الضلاله إلى الهداية والصلاح فإن قاده في غير طريقه فإنه يقوده إلى فساده وربما دل قوده الجمل بخطامه على أنه يملك أمر رجل يطيعه في كل أموره جعبة هي في المنام دالة على الزوجة الصالحة والصاحب الأمين على السر والمال ومن استخرج من الجعبة سهم رزق ولدا ذكرا ومن اشترى الجعبة أو وجدها تزوج امرأة وقيل الجعبة هيبة على الأعداء وكورة وقلعة من رأى أنه أعطي جعبه أصاب سلطانا ومنصدا جفنة الجفنة القصعة الكبيرة تدل في المنام على امرأة أو خادم وربما دلت على الرزق جشاء هو في المنام كلام لا حقيقة له وربما دل الجشاء على الغنى للفقير جوز وفي في المنام مال مكنوز فإن سمعت له قعقعة فهو خصومة وجلبة وشجرة الجوز رجل أعمى شحيح ناكد عسير صاحب مال نام منية ومر أنه على شجرة جوز فانه يتعلق برجل ضخم أعجمي على قدر ما أوسفت فإن نزل منها لم يتم ما بينه وبين صاحبه المتعلق به وإن سقط منها ومات فانه يقتل في قبالة رجل ضخم فانه كسرت الشجرة هلك ذلك الرجل الضخم والجوز الذي هو ثمرة مال لا يخرج إلا بكد ونصب والجوز يمثل الصلحاء والرؤساء والإخوان ويفسر بصحة البدن وطول السفر الجزر الجزر في المنام زاجر وردع والجزر رجل بذيء سمج فمن رأى بيده جزرا فإنه يكون في أمر صعب يسهل عليه وخيل الجزر هم وحزن لمن أصابه وآكله وقال بعضهم من راى كأنه يأكل الجزر فإنه ينال خيرا ومنفعه والجزر يدل على رجل سهل المرام فمن رأى في يده منه شيئا وكان في أمر صعب أو سجن خلص ونجا الدنيز هو في المنام يدل على مال حلال كثير الربح لمن أصابه ومن أكل منه شيئا حصل له رزق هنيئ وشجرة الجميز رجل نفاع ثابت في الخير شديد البأس كثير المال والجمنيز امرأة ذات نسل ومال وربما دلت رؤيته على ضعف الخلب والبصر دبة مرأة في المنام أن عليه دبة فهي امرأة عجمية تصير إليه وإن كانت مصبوغة فإنها ولود ودود وظهارت الجبة القطن حسن والدبة في المنام عمر طويل والجبة علنا لمن لبسها لأنها تمنع البرد وهو فقر ولبسها في الصيف غمة في زوجة أو دين أو مرض أو حبس أو ضيق أو كرب جورب الجورب في, في المنام مال ووقاية ما لم يلبس فمن أنه لبس جوربا فقد وفى ماله فإن كانت له والدة هاجر بها والإحرام ولده فإن كان للجورب رائحة طيبة وهو جديد صحيح فإن صاحبه يؤتى الزكاة وبقي ماله بها ويكون الثناء عليه حسنا وإن كان الجورب عتيقا باليا فإنه يمسك الزكاة والصدقه ولا يؤديها ويشرف ماله على الهلاك فإن كانت رائحته كريهة كان الثناء قبيحا والجورب يعبر بالخادم والمرأة دل لبان هو في المنام رزق أقامه من سفر جرجير هو بقلة أهل النار فلا خير فيها وبرر في المنام أنه أكلها فإنه يعمل عمل أهل النار حرف الحاء حبل المرأة حبل المرأة في المنام دليل على أنها تواظب على أمرها وتنال منه مالا وزيادة نامية وفخرا وعزا وثناء حسنا والحبل في الرؤيا زياده في الدنيا لصاحب الرؤيا والمرأة الحبلة رؤيتها تدل على هم ونكد وامور مستوره ورؤيه حبل الرجل شر كلها لنفسه كان او لغيره حبل الحبل في المنام العهد والميثاق والحبل من السماء هو القرآن والحبل عز وجاه والحبال مكر وخديعه وتدل على السحر والحبل هو الدين فمن أنه انه تمسك بحبل فهو معتصم بحبل الله تعالى وقيل من رأى الحبل سافر سفرا بعيدا والحبل سبب من الاسباب وان كان الحبل على كتفه او على ظهره او في وسطه فهو عهد يحصل في عنقه وميثاق اما بنكاح او بوثيقة او نذر او دين او شركة او امانه واما من فتل حبلا او قاسه او لواه على عود او غيره فانه يسافر وكذلك كل فتل ولي وقد يدل الفتل على الابرام من الأمور والشركه والنكاح ومن راى حبلا على عصا فهو دليل على عمل فاسد من سحر ونحو ذلك حمل الانسان حمل الانسان في المنام إذا كان ثقيلا يدل على السوء وقد يكون الحمل الثقيل للمراه حبل أو زوج ذا شر ومن أنه انه يحمل حملا ثقيلا فهو اذية يتحملها من جار سوب والحمل على العنق او الكتف بنوب والحمل للمولود راحة للمحمول ونكد وتعب للحامل ومن أنه انه يحمل حطرا فانه يحمل الغيبة والنميمة وينقل الكذب الحسنة من رأى في المنام أنه يعمل حسنة فانه يتوب من إفساد أو يصل رحمة أو يتصدق على مسكين وإن رأى أنه يدعو الله تعالى فإنه ينجو من النار وإن رأى أهل بلدة يطعمون المساكين أو يعملون البر أو النسك أو يذكرون الله أو يصلون فإنهم إن كانوا في هم فرج عنهم لرجوعهم من الله تعالى ومن رأى أنه يكثر الحمد لله تعالى فإنه يدث مراسة والحسنة يعملها الأنام في المنام من إماطة الأذى عن الطريق أو أمر بمعروف أو, يه... أو نهي عن عن المنكر فإن ذلك دليل على الرفح في التجارة وقضاء الدين والأمن من الخوف والإنعام بالحسنة في المنام يدل على عزل الظالمة وتولية أرباب العدل الحج مرى في المنام أنه حج حجة الإسلام وطف بالبيت وعمل شيئا من المناسك فإن ذلك صلاح دينه واستقامته على منهاجه وثواب مرزقه وأمن ممن يخافه ودين يقضيه وأمانات يؤديها للمسلمين فيرى أنه خارج من الحج في وقته فإنه إن كان معزولا يولي وإن كان مسافرا سالم، وإن كان تاجرا رابح وإن كان مريضا شفي وإن كان في دين قضي عنه وإن كان لم يحج حج وإن كان ضالا هداه الله تعالى ويرى أنه حج أو اعتمر فإنه يعيش عيشا طويلة وتقبل أموره فإن رأى أنه خرج إلى الحج ففاته فهو عزل من منصب وخسارة في تجارة وقطع طريق إن كان مسافرا وإن كان صحيحا مرض وإن رأى أن عليه حجا لم يحج فهو كافر للنعم واداء الأمانات والحج في المنام دليل على التردد في القصد وعلى قضاء وفعل الخيرات أو السعي على ما يجب عليه برا لوالدين انتهى الوجه الأول